يَمُ بالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ اللِّ وَعَدُوُّهُ الَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِن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 فأخرجنا به أزواجاً من نبات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 فأت فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا بربها رونا وموسى قال آمتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيكم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا أينا أشد عذابه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 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِبْ عِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسَلُ لَا تَخَافُ دَرَكَهُ وَلَا تَخْشَى فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ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 أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألق السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعه. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فوتتم به وإن ربكم الرحيم فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لا النبي رح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أف أمري؟ قال يا بن أم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 Yeah. Uh...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 ولا 114. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا 115. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما 117. وعنت الوجوه للحي القيوم وقال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 أَعْنَاهُ بِهِ أَزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِ لَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقواة وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بيانا ما في الصفح الأولى ولو أن أهلكناه بعذاب